احببتك اللهم محب دوها لي محرابك احببت و كل من لنورك دار و اللهم و خانتني افعل امال ايا اشفق الام على طفلها الغالي ايا اشفق الأم الام على طفلها الغالي ظفر من تنجابك وفي رحمتك ما ظفر من وفي رحمتك ما إذا شئت أن ترحم وتنظر إلى حالي فمن جود أفضالك أيا واسع الأفضال ومنك الصلاة سلم كما شئت يا والي على سيد أحبابك وخير الصحب والآلاء يا إشفقنا الأم على طفلها الغالي يا إشفقنا الأم على طفلها الغالي ضفر من تنجبك وفي رحمتك ما زال فر من تنجابك وفي رحمتك مازا